واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل إن كون 129. وكم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير